ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إذا ا ل س م ا انفطرت ء وإذا ا ل ك ك و وإذا ا انتثرت ب ل ب ح ا وإذا ر فجرت ا ل ق ب و ر بعثرت ع ل م ت ن ف س م ا ق د م ت وأخرت ي ا أيها ه ما شركه ب ب ر ا ل ك خلقك فسواك ر ي الذي م ف ه د ل ك في أي صورة ما ش ا ء ر ك ب بل تكذبون ب ك كلا ا ل دعويه ي غير ربحيه ن ذات مضمون م ا ت ت م ا ع ي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 ي و م لا ت م ل ك ن ف س ل ن ف س ش ي ئ ا و ل م ر ي و م ل ذ ل ل ه